فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فندى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله هناكن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها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 وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْطَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَها إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية، إلا أو ضحاها